Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Yasim. Wal-Quran al-Hakim. Innakal min al-Mursalin. Ala cigatim mustaqim. Tazil al-Aziz al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 وَجَعَلنا مِن بين ايديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواءٌ عليهم اأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن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 وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ مُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ أَثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 ألو إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون و جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أي يردن الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعتهم لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 وَإِنْ شَأْنُ غَرِقَهُمْ فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقْذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون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 اليوم نختم على أثواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمنا على أعينهم فاستبق الصراط